بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب جناء الأفان في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم الإمام من القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الفصل الثامن في قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وذكر البركه وحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار فمنه برك البعض إذا استقر على الأرض ومنه المبرك لموضع البروك وقال صاحب الصحاح وكل شيء ثابت وأقام فقد برك والبرك الإبل الكثيرة والبركة بكثر الباء الحوض والجمع البرك ذكره الجوهري قال ويقال سميت بذلك لإقامة الماء فيها والبراكاء الثبات في الحرب والجد فيها قال الشاعر ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار والبركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له وفي القرآن أندورك من في النار ومن حولها وفيه وباركنا عليه وعلى اسحاق وفيه باركنا فيها وفي الحديث وبارك لي فيما أعطيت وفي حديث سعد بارك الله لك في أهلك ومالك والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وكتابه مبارك قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه فقال كتاب انزلناه إليك مبارك وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء لكثره خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه والرب تعالى يقال في حقه تبارك ولا يقال مبارك ثم قالت طائفة منهم الجوهري ان تبارك بمعنى بارك مثل قاتل وتقاتل قال إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى وهذا غلط عند المحققين وإنما تبارك تفاعل من البركة وهذا ثناء في حقه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه كتعالى فإنه تفاعلت من العذو ولهذا يقرن بين هذه اللفظين فيقال تبارك وتعالى وفي دعاء القنود تبارك وتعاليت ووسبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد فإن الخير كله بيديه وكل الخير منه وصفاته كلها صفات كمال فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وخيرات لا شرور فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته لا في فعله سبحانه فإذا كان العبد وغيره مباركا لكثرة خيره ونفعه واتصال أسباب الخير فيه وحصول ما ينتفع به الناس منه فالله تبارك وتعالى أحق أن يكون متباركا وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة كما يقال تعاظم وتعالى ونحوه دليل على عظمته وكثره خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه وأن كل نفع في العالم كان ويكون فمن نفعه سبحانه واحسانه ويدل هذا الفعل أيضا في حقه على العظمة والجلال وعلو الشأن ولهذا انما يذكره غالبا مفتتحا به جلاله وعظمته وكبرياءه مفتتحا به جلاله وعظمته قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يُوشِ اللَّيْلَنَّهَا رَيْطَلُ حَتِيفَ وَالشَّمْتَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى عقب خلق الإنسان في أطوار السبعة فتبارك الله أحسن الخالقين فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البروج في السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة ولهذا قال أبو صالح علم بن عباس رضي الله عنهما تبارك بمعنى تعالى وقال أبو العباس تبارك ارتفع والمبارك المرتفع وقال ابن الأنباري تبارك بمعنى تقدس وقال الحسن تبارك تجيء البركة من قبله وقال الضحاك تبارك تعظم وقال القليل بن أحمد تمجد فقال الحسين من الفاضل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه وهذا أحسن الأقوال فتباركه سبحانه وصف ذات له وصفة فعل كما قال الحسين من الفضل والذي يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسمه كما قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وفي حديث الاستفتاح تبارك اسمك وتعالى جدك فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك كما قاله الجوهري وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه وقال ابن عطيا معناه عظم وكثرت بركاته ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العربي لا يستعمل منها مضادع ولا أمر قال وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله لم يقتضي مستقبلا إذ الله تعالى قد تبارك في الأزل قال وقد غلط أبو علي القالي في قيث قيل له كيف المستقبل من تبارك فقال يتبارك فوقف على أن العرب لم تقله وقال ابن قتيبة تبارك اسمك تفاعل من البركة كما يقال تعالى اسمك من العلو يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه وقال وأنشد لي بعض أصحاب اللغة بيتا حفظت عجزه إلى الجدع جذع النخلة المتبارك فقوله يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه يدل على أن ذلك صفة لمن تبارك فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمى ولهذا كان قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم دليلا على أن الأمر بالتسبيح دليلا على الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولى فإن تنزيه الاسم من توابع تنزيه المسمى وقال الزمق شري فيه معنيان احدهما تزايد خيره وتكاثر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وافعاله قلت ولا تنافي بين المعنيين كما قال الحسين بن الفضل وغيره وقال النضر بن شميل سألت الخيل بن أحمد عن تبارك فقال تمجد وهذا يجمع المعنيين مجده في ذاته وإفاضته البركة على خلقه فإن هذا هو حقيقة المجد فإنه السعى ومنه, ومنه مجد الشيء إذا استسعى واستمجد والعرش المديد لسعته وقال بعض المفسرين يمكن أن يقال هو من البروق فيكون تبارك ثابت ودام أزلا وأبذا فيلزم أن يكون واجب الوجود لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزليا وهذا قد يقال إنه جزء معنى فتباركه سبحانه يجمع هذا كله دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه وهذا هو المعهود من أنفض القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها فاللبض يجمع ذلك كله وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع والمقصود الكلام على قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فهذا الدعاء يتضمن إعطائه من قيد ما أعطاه لآل إبراهيم وإبامته وثبوته له ومضاعفته له وذيانته هذا حقيقة البركة وقد قال تعالى في إبراهيم وآله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق فقال تعالى فيه وفي أهل بيته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وتأمر كيف جاء في القرآن وباركنا عليه وعلى إسحاق ولم يذكر إسماعيل وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق كما تقدم حكايته وعلى إسماعيل سمعتك ها أنا باركته فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة لسيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على, على لسان المبارك صلى الله عليه وسلم وذكر لنا في القرآن بركته على اسحاق منبها لنا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى عليه السلام وغيره وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيا من عباده الإيمان بذلك والتصديق به وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم ولا يقول القائل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعمل قلنا بهم بل يجب علينا احترامهم وتوقيتهم والإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولما كان هذا البيت المبارك المطهر وأشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته ومنها أنه سبحانه جعلهم ائمه يهدون بأمره إلى يوم القيامة فكل من دخل الجلة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلي لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهذا من خواص هذا البيت ومنها أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين كما قال تعالى وإذ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين ومنها أنه أمر عباده بأن يصل على أهل هذا البيت كما صل على أهل بيته وسلفهم وم إبراهيم وآله وهذه خاصية لهم ومنها أنه أخرج منهم الأمتين العظيمتين اللتين لم تخرج من أهل بيت غيرهم وهم أمة موسى وأمة محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرامها على الله ومنها أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم قال الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين ومنها جعلوا أهل هذا البيت فرقانا بين الناس فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم والأشقياء من أبغضهم وأعراض عنهم وعاداهم فالجنة لهم ولاتباعهم والنار لأعدائهم ومخالفيهم ومنها أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونا بذكره فيقال إبراهيم خليل الله ورسوله ونبيه ومحمد رسول الله وخليله ونبيه وموسى كليم الله ورسوله قال تعالى نبيه يذكره بنعمته عليه ورفعنا لك ذكرك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكرت ذكرت معي فيقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهدات وغير ذلك ومنها أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا البيت فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها ولهم الملن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة والآياد العظام عندهم التي يجازيهم عليها الله عز وجل ومنها أن كل ضرر ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في العالم فلهم من الأجر مثل أجور عاملها فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده ومنها أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين وأغلق دونهم الأبواب فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم قال الجنيد رضي الله عنه يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلال لو أتوني من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك ومنها أنه سبحانه خصهم من العلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم من العالمين فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه وشرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين ومنها أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به بما لم يخص به أهل بيت سواهم ومنها أنه سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها واطاع لهم اهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم ومنها أنه سبحانه ايدهم ونصرهم واظفرهم باعدائه واعدائهم بما لم يؤيد غيرهم ومنها انه سبحانه محابهم من اثار اهل الضلال والشرك ومن الاثار التي يبغضها ويمقتها ما لم يمحوه بسواهم ومنها أنه سبحانه غرس لهم من المحبه والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسه لغيرهم ومنها أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سابا لبقاء العالم وحفظه فلا يزال العالم باقيا ما بقيت آثارهم فإذا ذهبت آثار من الأرض فذاك أوان خراب العالم قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض وقال لو ترك الناس كلهم الحج لما نظروا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدود الرجال فلا يبقى له في الأرض بيت يحج ولا كلام يتلى فحينئذ يقرب خراب العالم وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها وهلاكهم وعانتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والأراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ ثواها ومن تأمل تسليط الله سبحانه من سلطه على البلاد والعباد من العداء علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه فسلط الله عليهم من أهلكهم وانتقم منهم حتى إن البلاد التي لآثار نبي صلى الله عليه وسلم وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم وهذه الخصائص وأضعاف وأضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على, أهلها على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يعطي غيرهم فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم الذبيح ومنهم من كلمه تكليما وقربه نبيا ومنهم من اتاه شطرا حسن وجعله من اكرم الناس عليه ومنهم من اتاه ملكا لم يؤتيه احدا غيره ومنهم من رفعه مكانا عليا ولما ذكر سبحانه هذا البيت وذجيتهم أخبر أن كلهم فضله على العالمين ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب عمهم كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط فلما أنزل الله التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض وأمر بجهاب من كذبهم وخالفهم فكان ذلك نفره لهم بعيدهم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لدحصيل محابه سبحانه على إيديهم وحق لأهل هذا البيت وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أن تزال الألسن رقبة بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم والقلوب امتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإلالهم وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاته كلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقهم فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملائي الأعلى تعظيما وتشريفا وتكريما وصلى الله عليهم صلاة دائمة لا القطع عليها وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الفصل التاسع في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى وهما الحميد المليل فالحميد فعيل من الحمد وهو بمعنى محمود وأكثر ما يأتي فعيلا في أتمائه تعالى بمعنى فاعل كسميع وبصير وعليم وقدير وعلي وحكيم وحليم وهو كثير وكذلك فعول كغفور وشكور وصبور وأما الودود ففيه قولان أحدهما أنه بمعنى فاعل وهو الذي يحب أنبياءه ورسله أولياءه وعباده المؤمنين فالتالي أنه بمعنى مودود وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته قام الحميد فلم يأت إلا بمعنى المحمود وهو أبلغ من المحمود فإن فعلا إذا عدر به عن مفعول دل على أن تلك الصفات قد صارت مثل السرية والغريزة والخلق اللازم كما إذا قلت فلان طريف أو شريف أو كريم ولهذا يكون هذا البناء غالبا من فعل بوزن شرفا وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة ككبر وطغر وحسن ولطفا ونحو ذلك ولهذا كان حبيب أبلغ من معبوب لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو يمالع منعه من حبه وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب فصار محبوبا بحب الغير له وهما حبيب هو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب الغير أو لم يتعلق وهكذا الحميد والمحمود فالحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وإلا لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه والمحمود من تعلق به حمد الحامدين وهكذا المجيد والممجد والكبير والمكبر والعظيم والمعظم والحمد والمد إليه ما يرجع الكمال كله فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحبود فمن أحببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه محبا له وهذا الثناء والحب تابع للأسباب المقتضية له وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان الى الغير فإن هذه هي أسباب المحبة وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحب الحمد والحب أتم وأعظم وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما والإحسان كله له ومنه فهو سبحانه وتعالى أحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه وتعالى وأما المجد وهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال كما يدل عليه موضوعه في اللغة فهو دال على صفات العظمة والجلال والحمد يدل على صفات الإكرام والله سبحانه دو الجلال والإكرام وهذا معنى قول العرض لا إله إلا الله والله أكبر فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها فألوهيته تستلزم وحبته التامة والله أكبر دال على مجده وعظمته وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا كقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقوله سبحانه وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فأمر بحمده وتكبيره وقال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي المسند وصحيح أبي حاتم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ذا الجلال والإكرام يعني لزموها وتعلقوا بها فالجلال والإكرام هو الحمد والمجد ونظر هذا قوله فإن رب غني كريم وقوله فإن الله كان عفوا قديرا وقوله والله قدير والله غفور رحيم وقوله وهو الغفور الودود العرش المجيد وهو كثير في القرآن وفي الحديث الصحيح حديث دعاء الكرب لا إله إدى الله العظيم الحليم لا إله إدى الله رب العرش العظيم لا إله إدى الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فذكر هذين الاسمين الحميد المجيد عقيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على آله مطابق لقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه كما تقدم كانت مشتملة على الحمد والمجد فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده فإن الصلاة عليه هي نوع حمد الله وتمجيد هذه حقيقتها فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له وهما اسماء الحميد والمجيد وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه بثم من الأسماء الحسنة مناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به وتقدم أن هذا من قوله ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها قال سليمان عليه السلام في دعائه ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعد إنك أنت الوهاب وقال الخليل وابنه إسماعيل في لعائهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة في مجلسه وقال لعائشه رضي الله عنها وقد سالته ان وافقت ليله القدر ما ادعو به قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وقال للصديق رضي الله عنه وقد ساله ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وهذا كثير قد ذكرناه في كتاب الروح والنفس وما قاله الناس في قول المسيح عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم وقول الخليل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فلما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم حمدا ومجدا بصلات الله عليه ختم هذا السؤال باسمي ختم هذا السؤال بسماء الحميد المجيد وأيضا فإنه لما كان المطلوب للرسول حمد ومجد وكان ذلك حاطلا له ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للرب عز وجل بطريق الأولى وكل كمال في العبد غير مستلزم للنقص فالرب أحق به وأيضا فإنه لما قلب للرسول حمد ومجد بالصلاة عليه وذلك يستلزم الثناء عليه ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد فيكون هذا الدعاء متضمنا لطلب الحمد والمجد للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والإخبار عن ثبوته للرب سبحانه وتعالى الفصل العاشر في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات في الصلاة وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها وأنواع الأذكار بعد الاعتدال من الركوع والسدود ومنه هذه الألفاظ التي رويت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها فرأى أنه يستحب للداعي بدعاء الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ويقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته أرحم محمد وآل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكذلك في البركة والرحمة ويقول في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمره وعاجل أمري وآجله ونحو ذلك قال ليصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيما شك فيه الراوي ولتجتمع له ألفاظ الأدعية الأخرى في الأخر اختلفت ألفاظها ونزعه في ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين الثانية أن صاحبها انطربها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات وأن يتشهد بجميع أنواع التشاهدات وأن يقول في ركوعه وسدوده جميع الأذكار الوالدة فيه وهذا باطل قطعا فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة وإن لم يطلبها تناقض وفرق بين متماثلين الثالث أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصد والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في ابتلاوة في الصلاة وخارجها قالوا ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر وإنما يفعل ذلك القراء أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استهضارها عند طلبها فذلك تمرير وتدريب لا تعبد يستحب لكل تال وقارئ ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء وان شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك وكذلك الداعي إذا قال فلمت نفسي ظلما كثيرا مره ومرة قال كبيرا جاز ذلك وكذلك الداعي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بلفظ هذا الحديث ومرة باللفظ الآخر وكذلك إذا تشاهد فإن شاء تشاهد بتشهد ابن مسعود وإن شاء بتشهد ابن عباس وإن شاء بتشهد ابن عمر وإن شاء بتشاهد عائشة رضي الله عنهم أجمعين وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي وإن شاء بحديث أبي هريرة وإن شاء باستفتاح عمر وإن شاء فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إنشاء قال اللهم ربنا لك الحمد وإنشاء قال ربنا لك الحمد وإنشاء قال ربنا ولك الحمد ولا يستحب له ولا يستحب له أحد أن يجمع بين ذلك كله. وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي رحمه الله تعالى على جواز الأنواع المأثورة للتشهودات ونحوها. بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فجوز النبي صلى الله عليه وسلم الكراءة بكل حرف من تلك الأحرف وأخبر أنه شاف كاف ومعلوم أن المسروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كانت صحابة يفعلون الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آل واحد بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسدود وغيرها فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها بل يقال هذا مرة وهذا مرة وإما أن يكون الراوي قد شك في أي, في أي الألفاظ قال فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه وإن لم يترجح عنده بعضها وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينها ولم يشرع له الجمع فإن هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آل واحد على مقصود الداعي بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول ففعل ما لم يفعله قطعا ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الضاو يشك يشك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري او قال وعاجل امري واجله بدل وعاقبة أمري والصحيح اللفظ الأول وهو قوله وعاقبة أمري لأن عاجل الأمر واجله هو مضمون قوله ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر واجله تكرارا بخلاف ذكر المعاش والعاقبة فإنه لا تكرار فيه فإن المعاشى هو عاجل الأمر والعاقبة آجله ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصب من فتنة الدرجال رواه مسلم واختلف فيه فقال بعض الرواه من أول سورة الكهف وقال بعضهم من آخرها وكلاه ما في الصحيح لكن الترجيح لمن قال من أول سورة الكهف لأن في صحيح مسلم من حديث النواسي من سمعان في قصة الدجال فإذا رأيتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف ولم يختلف في ذلك وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة حفظ الحديث ومن روى من آخرها لم يحفظه الخامس أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له فإذا عبر عنه بأحدى العبارتين حصل المقصود فلا يجمع بين العبارات المتعددة السادس أن أحد لغضي بدل عن الآخر فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل معا كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال والله أعلم يلديون مجلسنا هذا على خير بذل الله نلقكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة